أسود العرين نمضي أما من أبد لا نلين عهدا علينا أسود العرين نمضي أما من أبد لا نلين حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير حتى إذا حنا النفير عدنا جنودا نلبي المسير جند الله جند الله جند الله جند الله أبدل على النحى أبدل على النحى بالايماني دربنا درب قوي دربنا درب قوي من هدى القراني ابدا لن نحيد ابدا لن نحيد عن عقيدتي ايماني دربنا درب قوي دربنا درب قوي من هدى القراني سائرون في طريق الحق يا جند الله سائرون في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحي الفداء في طول المدى ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحي الفداء في طول المدى لجناة ربي سار الشهيد عند ربه دوما أبد لا نحيد لجناة ربي. سار الشهيد عن دربه دوما أبد لا نحيد الله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 جند الله جند الله جند الله سنمضي جنودا ندك العدا وقران ربي لنا موردا سنمضي جنودا ندك العدا وقرآن ربي لنا موردا ويبعاث فينا يقينا جديد فيوم الشهادة نصر ماجيد ويبعاث فينا يقينا جديد فيوم الشهادة نصر ماجيد جند الله جند الله جند الله lan el ابدا لا لن نحيد عن خط الايماني دربنا دربم قوي دربنا دربم قويم بالهدى القراني ابدا لا لن نحيد ابدا لا لن نحيد عن خط الايماني دربنا دربم قوي دربنا دربم قويم بالهدى القراني سائرون في طريق الحق يا جند الله سائرون في طريق الحق يا جند الله جند الله